فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مَرْصَدٍ فَإِنْ تابوا وأقاموا الصَّلَاةَ وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور إن احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغ مأمنا ذلك بانهم قوم لا يعلمون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 أتخشونهم فالله احق ان تخشوا فالله احق ان, إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم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 ازواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم واموال قد وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لقد نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ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 يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا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 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلَّا هو سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ ولو كَرِهَ الْكَافِرُونَ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 كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال, أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.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 هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله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 وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ فَرِحُونَ قُلْ لي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 وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون.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 ولو ان رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ان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 له نار جهنم خاردا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم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 تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان اعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه نعذب طائفه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 تم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وقوم إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةِ أَتَتْهُمْ رسلهم بالبينات فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة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 فضله لنصدقن, لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون وعقبهم رفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان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 وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إِلَيْكُمْ إِذَا رجعتم إليهم قل لا تعتذرون لَنُؤْمِنَ نؤمن لكم قد نبأنا الله من وَسَيَرَى وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة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 وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم, فينبئكم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحب أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضَّانِ خَيْرٌ خَيْرٌ أَمَّنْ أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُ فِنْهَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جهنم وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 وَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عدو لله تَبَرَّأَ مِنْهِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حتى يُبَيِّنَ لهم ما يَتَّقُونَ إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قلوبهم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رجسا إِلَى رِجْسِهِمْ فَزَادَتْهُمْ وهم كافرون رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مرة أَوْ مَرَّتَيْنِ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد, هل يراكم من أحد ثم انصرفوا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 عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو فقل الله لا إله إلا هو عليه توكل قلت وهو رب العرش العظيم